بوك تو تريتسات شسٹ ستة وثلاثون ستة وثلاثون. المواصلات العامة القريبة المواصلات العامة القريبة kde je autobusová zastávka? Aj na Mokifulbas, el-Hafila. Aj na Ktorý autobus ide do centra? Aj u Basen, el-Levievhebu, il-Awasatil Medina. Aj i Bas, el-Levievhebu, il Ktorou linkou musím ísť? أي خط الذي ينبغي أن أأخذ؟ أي خط الذي يجب أن أأخذه؟ <تصفيق> هل ينبغي أن أبدل الباص في السفر؟ هل يجب أن أبدل الباص في السفر؟ <تصفيق> أين ينبغي أن أبدل الباص؟ أ يجب أن أبد الباص؟ بكم تذكرة السفر؟ بكم تذكرة السفر؟ كم عدد محطات تووقف حتى وسط المدينة Hatta wass almadina Tum musīte vystúpiť. Yanbari an tanzil huna. Yajib huna. Musīte vystúpiť vzadu. Yanbari an tanzil min khalf Dalšie metro príde o 5 minút. المترو التالي سيصل خلال 5 دقائق المترو التالي سيصل خلال 5 دقائق. Ďalšia <تصفيق> električka الترام التالي سيصل خلال 10 دقائق. الترام التالي سيصل خلال 10 دقائق. أو 15 د خلال خ دقيقة الباس التالي سيصل خلال خ عشر دقائق ك صلنا م متى سافر مترو متى سافر مترو Kedy ide posledná električka? Mata yusafir Kedy ide posledný autobus? Mata yusafir akhir bás? Máte cestovný lístok? Hal ma'aka Hel máka tazkarat safar? Cestovný listok? Nie, nemám žiadny. Lá, lá južadu mái. Tazkarat safar? Lá, má mái. Potom musíte zaplatiť pokutu. Izan, alejka, an tadfá hráma. Izan, alejka, an hráma.